book 2 36 36 36 يافني لوكالني ساوبراتشاي المواصلات العامه القريبه, المواصلات العامة القريبة. Gdje je autobuska stanica? Ajna mawqif al-bas? Al-hafilah? Ajna mawqif al-bas? Koji autobus vozi u centar? Ayyu bas alladhi yadhhabu uzeti Ajo khat alladhi yanbaghi an akhudh? Ay khat alladhi yajib an akhudhahu? Moram li presjedati. Hal yanbaghi an albas fi safar Hal yajib an ubedil albas fi as-safar? moram presjesti? اين ينبغي ان ابدل الباص يجب ان ابدل بكم تذكرة السفر بكم تذكرة السفر koliko كم عدد محطات التوقف وسط المدينه كم عدد المحطات التوقف حتى وسط المدينة؟ موراتي اوج ينبغي ان تنزل هنا يجب ان تنزل هنا موراتي ايزاشي نازاد ينبغي ان تنزل من الخلف يجب ان تنزل من الخلف. السليدي مترو دولازي زا 5 مينوتا. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. السليدي ترامباي دولازي زا الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق Следующий автобус dolazi za 15 الباص التالي سيصل خلال خمسة عشر دقيقة الباص التالي سيصل خلال خمسة عشر دقائق kada vozi zadnji متى يسافر اخر مترو متى يسافر اخر مترو kada vozi zadnji tramvaj متى يسافر اخر ترام متى يسافر اخر ترام kada vozi zadnji autobus متى يسافر, متى يسافر اخر باص هل معك تذكره سفر هل معك تذكره سفر وزنو كارتو لا لا يوجد معي تذكره سفر لا ما معي. انتم مراتبوا تدفعوا كازنو. عليك أن تدفع غرامه. اذا عليك ان تدفع غرامه.